والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم ذنة فصدوا عن سبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفوا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقرون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُونُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةَ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يكففون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لهوا ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إِرْجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَا من الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا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 وأنفقوا مما عزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أقرتني فيقول رب لولا أقرتني أجل قريب فأصدق وأقم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير Siapa yang